والاستهاد على التعلم الشرعي خصوصا علم التوحيد الذي هو توحيد العباده توحيد العباده يا اخوان توحيد العباده واوصيكم بقراءه هذا الكتاب كتاب التوحيد لانه ليس فيه ولا كلمه واحده تقريبا الا ان شاء الله توجيه ايه او استنباط او المساء كلها آية وحديث آية وحديث وكلها في بيان ما يجب عليك ايها المسلم لله وهذا هو المطلوب المطلوب ان تعرف كيف تصرف التوحيد تقدم التوحيد الى ثلاث اقسام باسم يتعلق بوجوب التوحيد وفضله وتحقيق وتواضع من حقك والخوف من الشرك وبهذا يحصل تحصل لا اله الا الله ثم باب واحد للدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله هذه الدعوه الصحيحه الى شهاده ان لا اله الا الله ثم الشروع في بيان ما ينافي التوحيد او ينافي كماله في مسلم يستغني عن هذه النقاط ثم شرك القلوب الاعمال القلبيه ثم الشرك في الاقوال على قوال يأتيها شرك بينها ثم بيان ما لنا بكمال التوحيد هو ما يستغني عن المسلم ولا يستغني عنه أي داعي المفروض الحبيبه الذي ما هضمه ولا حفظ آيات ولا عرف ولا عرف اتجاهه فيتأكد عليه قبل أن ينصب نفسه داعيا.